بسم الله الرحمن الرحيم والليل إ ذ ا ي غ ش ى والنهار اذا ت ج ل ى وما خلق الذكر والانثى ان سعيكم لشتى واتقى وصدق ب ا ل حسن فسن ي س ر ه ل ل ي س ر ى وأن من ا و ك ذ ب ب ا ل ح س فسنيسره ن ل ل ع س ر ى وما يغني عنهما نوو اذا تردى إلا صل علينا للهدى و ا لنا ل ل آ خ ر ة و ا ل أ و ل ى ف أ ن ذ ر ت ك م نيارا تلظى لا يصليها الا ا ل أ ش ق الذي كذب وتولى